نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلامة يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم وفي حلقة اليوم سنكون مع بعض الآيات من سورة آل عمران والتي يتحدث فيها عن أهل الكتاب والحوار الذي دار معهم وكيف أن القرآن الكريم ذكر معجزات لم يذكرها الإنجيل وكيف تم اختيار سور بأكملها تحدثت عن أهل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين تحيه الإسلام تحيه من عند الله مباركا طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته القرآن عني بأمر أهل الكتاب عامة والمسيح وقومه بصفة خاصة كنا في حوار مسيحي إسلامي في روما أطلق عليه القمة الإسلامية المسيحية وقلت لهم إننا نحن المسلمين نعترف بكم أيها النصارى ولكن للأسف أنتم لا تعترفون بنا وهذه مشكلتنا مع حوار أهل الكتاب أننا نؤمن كما ذكرنا بالأمس بكل كتاب أنزل وبكل نبي أرسل نثني على موسى وعلى عيسى ونثني على التوراة والإنجيل ولكن هم لا يعترفون بنا. قلت لهم عندنا ثلاث صور في القرآن تشير إلى المسيح عليه السلام. سورة باسم مريم. تقولم لا يوجد عندنا في القرآن سورة باسم أمينة بنت وه. أم محمد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. ولا باسم خديجة بنت خويلد، ولا باسم فاطمة الزهراء إنما يوجد عندنا سورة باسم مريم وتحدث فيها القرآن عن ميلاد المسيح واحتفل بميلاد المسيح وتوجد عندنا سورة اسمها سورة آل عمران سورة آل يعني سورة أسرة آل عمران أسرة عمران لا أسرة المسيح عائلة المسيح جدة المسيح وأم المسيح والمسيح نفسه وعندنا سورة ثالثة اسمها سورة المائدة المائدة التي أنزلها الله على المسيح عيسى عليه السلام ثلاث صور إشارة إلى المسيح وحتى المائدة هذه لا ذكر لها في الأناجيل القرآن ذكر هذه المائدة التي طلبها المسيحيون ادعو لنا ربك علينا مائدة من السماء إلى آخر لا ذكر لها في الأناجيل في القرآن معجزات لم يذكرها الأناجيل مثل انطاق الله تعالى للمسيح في المهدي صبيا أنه أنطقه وقال أنا عب إني أنا عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر. هذه المعجزة لا ذكر لها في الأناجيل الموجودة عند المسيحيين ذكر القرآن المعجزات المسيح أنه يخلق من الطين كهيئة الطير يصور من الطين جاية فينفق فيها فتكون طيرا بإذن الله وهذه معجزة أعظم من معجزة إحياء الموتى لأن إحياء الميت هو كان حيا كان إنسان حي وبتعود إليه الحياة إنما الطين الجماد تنفخ فيه ويكون في طيرا لأعظم من إحياء الميت لا يذكر هذا في الإنجيل فالإسلام دين عظيم وهذا هذا هؤلاء لا يعترفون بنا كنا في مؤتمر في القاهرة مع المسيحيين وجئنا في البيان الختامة نقول الديانات السماوية اتفقت على كذا أهلو لا ديانات سماوية احنا ما اعترفش ان الاسلام ديانة سماوية طيب خليها ديانات الكتابية وجئنا نقول القيم الربانية التي جاءت بها أهلو لا احنا من اعترفش ان الاسلام قيم ربانية لانه ما اعترفش بان محمد رسول الله ولا ولان القرآن كتاب الله هم عندهم محمد رسول كذاب اختلق القرآن من عنده ولكن نحن ننطلق من افق واسع من كتاب عظيم يعترف بكل الاديان وبكل الكتب السماوية ولذلك كانت سورة آل عمران وكان قول الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين لاستطفاء هذا شأن من شؤون الله يستفي يختار من يشاء ويفض من يشاء هذا شأن الله يفضل بعد البشر على بعض بعض الأزمنة على بعض يفضل رمضان على غيره يفضل الشهور الأشهر الحرم على غيرها يفضل يوم عرف على سائر الأيام يفضل ليلة القدر على سائر الليالي يفضل الكعبة على سائر بيوت الله يفضل ثلاثة من المساجد لا تشد الرحال إلا إليها يفضل الأنبياء على سائر البشر ويفضل بعض الأنبياء على بعض كالرسل أولي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وهنا يقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهاء هؤلاء اختارهم الله اجتباهم الله عز وجل أول أبو البشر الأول وابو البشر الثاني أبو البشر الأول هو سيدنا آدم عليه السلام آدم أبو البشر يعني باعتراف البشر الجامعة إلا فئة قليلة من الناس أنكروا هذا إنما كل البشر معتقدين إن آدم هو أبو البشرية هو الإنسان الأول التوراة بتقول إن حددت إمتى آدم كان موجود أنه قبل الميلاد بـ 3942 سنة يعني أن أيضا التوراة بتقول أن الدنيا عمرها 7000 سنة يعني إحنا خلاص أو شكنا على ال يعني ف ولكن إحنا في القرآن ليس عندنا تحديد لا متى كان آدم ولا متى كان نوح ولا متى تقوم الساعة وكلام الجيولوجيين والبيولوجيين إن ال البشرية عمرها ملايين السنين والأرض عمرها عشرات ومئات الملايين والكون عمره أكتر وأكثر ولكنه له بداية فهو مخلوق بعد أن لم يكن موجودا ليس عندنا شيء هذه الأشياء ضد العلم وضد التطور العلمي ولكن لا يوجد في الإسلام آية واحدة تناقض الحقائق العلمية اصطفى الله آدم وربما كان هذا الاصطفاء يدل على أنه كان نبيا هناك جمهور علماء المسلمين أن آدم كان نبيا وهناك بعض المسلمين وبعض العلماء يقول إن النبوة ابتدأت من نوح عليه السلام القرآن يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وفي حديث الشفاعة أو المراح قالوا ل لسيدنا نوح ولكن هناك من العلماء من يقول إن الله خلق الإنسان مكلفا بطبيعته إن خلقنا الإنسان من نطفة أمجاد نبتليه نبتليه بالتكاليف وحملها الإنسان حمل التكاليف اللي أبت السماوات والأرض أن يحملنها وأشفقن منها فالتكاليف ما ما يطلبه الله من الناس كيف يطلب الله من الناس إلا عن طريق النبوة فأولاد آدم زريته إلى سيدنا نوح من أين علموا ما كلفهم الله به إذا لم يكن آدم نبياً فالصحيح أن آدم كان نبيا والاستفاء هذا استفاء النبوة فإن الله اصطفى آدم ونوحا أبو البشرية الثاني أن البشرية يعني جاء الطوفان أخذ الناس ومن بقي بعد ذلك هم أبناء نوح وقال ودعلنا ذريته هم الباقين فيعتبر نوحاً، يعتبر نوح أبل البشرية الثاني فالله اصطفى آدم باعتباره الإنسان الأول الذي خلقه الله بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأدخله جنته وكرمه أعظم تكريم وخلقه في أحسن تقويم ونوح عليه السلام شيخ المرسلين إن الله اصطفى آدم ونوحا ولذلك قال العلماء النبوة اصطفاء لا تأتي النبوة بالاكتساب يعني لا يستطيع إنسان يقول أنا سأبذل جهد وأتعبد لله تعالى وأفعل الخيرات وأعمل كذا وكذا حتى أصل إلى النبوة ما لا عندنا نحن في علم التوحيد ما حفظناه من كتاب الجوهرة في علم التوحيد. قل ولم تكن نبوة مكتسبة ولو على في الخير أعلى عقبة. النبوة لا تكتسب وإنما هي اصطفاء من الله عز وجل. الإنسان يفعل صحيح لا يصطفي الله يعني من عباده الأشرار. الله أعلم حيث يجعل رسالته. يصطفي الأخيار يصطفي خيار الناس يصطفي الأذكياء لا يصطفي الله للنبوة غبيا لا أعرف كيف يتصرف ولا أعرف كيف ولذلك العلماء قالوا من صفات النبوة الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة النبي يكون يكون فطن ذكي يعرف حكيم فاستفى الله آدم ونوحا وآل إبراهيم آل إبراهيم من يصطفيهم من ذرية ليس كل ذرية إبراهيم الله تعالى قل ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين إبراهيم إصحاب والقرآن يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قاله من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين كما يتضح من أحداث استفاء الله عز وجل لسيدنا آدم ونوح عليهم السلام وألي سيدنا إبراهيم عليهم السلام على العالمين ليكونوا طلائع الموكب الرباني في شد مراحله المتصلة على مدار الأجيال والقرون حيث أكد جمهور العلماء على أن سيدنا آدم كان نبياً وأن اصطفاء الله لآدم هو اصطفاء للنبوة حيث ذكر أن آدم نفخ الله فيه من روحه وأن النبوة لا تكتسب وأنما هي اصطفاء من عند الله وأن نوح عليه السلام هو شيخ المرسلين وللحديث بقية مع تأملات قرآنية